لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحجنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجديهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون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 قُلْ يَا قَوْمِ عَمِلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُهْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ